بوك تو اك شوتي واحد وستون واحد وستون كرومو الاعداد الترتيبية الاعداد الترتيبية كرثوم ماشهولو الشهر الأول هو يناير الشهر الأول هو يناير ديتي الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس. চতুর্থ মাস الشهر الرابع هو ابريل. الشهر الرابع هو ابريل. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. شষ্ঠ الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو 6 هي نصف سنه سته اشهر هي نصف سنه জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو ابريل مايو ويونيو ابريل مايو، يونيو شابتو ما يونيو شفتم ماش هو يوليو الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو الشهر الثامن هو اغسطس الشهر هو اغسطس نوبم ماه holo سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر. 10 মাস হলো الشهر العاشر هو اكتوبر. الشهر العاشر هو اكتوبر. 11 মাস হলো الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر دادوش ماهس হলো هو ديسمبر الشهر ال12 هو ديسمبر 12 ماهে এক বছর 12 شهرا هي سنه 12 هي سنه জুলা আগস্টেম্বর নক্টোবর নোভেম্বর অক্টোবর নোভেম্বর ও december, October, November, december. October, November, december. October, November, december.